يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلوالدين فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبنى السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم.